ثم إلَيَّ مَرْجُعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْتَكُمْ إِذْ قَالَ حَبْتِ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا أخي الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما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 وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير